دومه وجاب الشنطه بهدومه يا صلاح الخير يا صلاح الخير نورت البيت يا صلاح الخير صلاح الخير أحمد حلمي ناول مره على نجومة فأب صلاح الخير أنا جاء انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت I get صلاح الخير شيحة بطولة عزة ابعود ادوار نيمي جمال امن عبد السينما سنيمان عيد معتز عبد الصبور الطفل مروان مدي، ضيف الشرف الفنان زناد شافع الاشتراك مع الفنان الكبير حسن مصطفى موسيقى المقدمه والنهاية محمد يحيى كلمات ايمن بهجه امر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافس شوقين برايم إنتاج ماس ميجا برودكتشن تعليق مجد الكوش إخراج حسين برايم صلاح الخير برعات زود فوق أدخل هاي ياسمين ممكن أدخل؟ ما أنا بقول أدخل تعالي يا فريدة فبيالا طلبين نسكافية قوليلي الأول قبل النسكافية عملت إيه مع صلاح اتكلمت معايا ها جبت العنوان لا لا طبعا لا طبعا ليه يا فريدة صلاح ما يعرفش عنوان مكتبه ده ما, ما شافوش من ساعة ما تخرجه كداب اكيد جواف ومش عايز يقولي والنبي بقى قبالي جمالك من الكسر زي على زيت وانسي عمالتي لعليكي وشكرتيه في التليفون وخلاص الموضوع بقى اكبر من كده يا فريده ايه بقى في بينكم بيبي بقى ان شاء الله ولا ايه انت بتحزري ما هو انت امرك غريب يا ياسمين واحد عمرك ما شفتيه وكل اللي بينك وبينه كام تليفون مشعلاها قوي في كده ليه انت لازقه يا بنتي التصميم خلصنا بقى له شكرا ومشي وكل الحاجات اللطيفه اللي في الدنيا ايه نروح نبوس على راسه ونسقفله مثلا التصميم اخد موافقه وكسبنا المنافس بجد بجد مبروك يا ياسمين الله يبارك فيه. في هدايا كم ألف ديش اليوم جنيه حدية إيه بس الشركة طلبت تعديلات وبابا كان العادة مصم مننا اللي عملها طيب ما تعمليها هو أنت ميح قوي كده يا سمين من ناحية ميح فأنا ميح وبصراحة بقى أنا خايفة حط مناخيري في الموضوع يبوز ده أنا ما صدقت فرح بابا اصلي انت المنافس اللي قدامنا ده عامل ازاي راجل حوت شافت اكبر العمليات اللي في البلد لاقي وقع المعادله دي هو انت حياتك كلها كده يا سمين ياسمين مشاكل وعقد وكلاكيع ما عندكيش حاجه سالكه المهم دلوقتي انا عايزة ادهمل اباصيري ده من تحت الارض طب يلا جربي تكلميه مرة كمان في التليفون ما لسه متصله من شويه وكان مقفول جربي تاني لو لسه مقفول احنا ندخل بقى على النت ونجيب عنوان الشركه من الدليل دا لو كان عنده شركه اصلا الثانية واحدة مش ممكن فرح الوائل شفتي بقى أنا وشي حلو ازاي؟ لو الحكاية دي كملت بصي أنا هصلح لك عربيتك على حسابي يا رب تكمل رد بقى يا سيد يا سيد أيوة يا صلاح تعال تعال بسرعه عايز ادخل حمام يعني حبكت يا صلاح اخلص يا سيد اوصلك انا يا صلاح لا لا لا ماليش مزاج اعمل حادث النهارده خليها بكره بكره اجازه والشوارع فاضله تعال اوصلك انا يا باش بتهيقلي انا بقول لي يا سيد هتسري ايه يعني سيد بن سليمان تسيبه <تصفيق> الكرس يا سليمان وخليك في حالك ايه وعيدك دي تدايه ما تسيب نفسك كده لآخر وقت اخلص يا سيد بدل ما اغطي عدي طب ثانية واحدة ربس البورنوس على فكرة انا سمعت ان العمال افلين محبس الماء عشان الحضر في الجنينة <تصفيق> انا هتصرف ويارد تسمع بعد كده حاجة مفيدة مش عالي السوناي من نهارك يلا انا جاهز ما تخلص يا سيد انت ما بيردش خليكي ورا يمكن في الموبايل باي يو كده بابا بيستجن علو يا ياسمين عملتي ايه يا حبيبتي اهو فرد الورق قدامي وبدور على حلول لو عملتي اللي في دماغي هيكون ليكي مكافاه كبيرة قوي طب ما تقول لي يا بابا اعمل ايه مش وقت فوازير دي بلاصه مش لعبة انتي أهم عندي مني دي بلاصه انا عايزه اطمن ان ياسمين الحريري طالعه بخريجه زي ابوها خلاص اديني شويه وقت اوكي بس مش كتير عشان المشروع كله متوقف عليكي حاضر يا بابا حاضر باي باي وبعدين بقى هاعمل ايه في الورطه دي يا فريده لك تعملي ايه قولي لي اتصلي تاني صلاح الخير على دمك وجاب الشنطه بتاع يا صلاح الخير يا صلاح Om te beduwen, يا ماما رايح حمام عشان هحط الغسيل اعملي حسابي بقى يا طنط حتى لو ما عملتش انت كانت كده حاطط مراخيرك في كل طبق يتحط ايديكي يا اللي انت لابسها دي يا جبت في حد بيند علي لا مش انت انا بقول لسعيد ده البورنوس يا حضره الناظر انا ما شفتش بجاحه بالشكل ده لابس بورنوس وماشي حافي في طراطي فيلا زي ما تكون فيلا جدك الباشا ما في البسين الناظر عمرك في العربي جبت دي بسين الله خدتكم معالي وبصفتك ايه بقى جاي تعوفي المسين يا بارد خلاص يا بابا خلاص انا حباباهدله في الحمام سيبوه بقى عشان يزوئن لغايه الحمام بدل ما بهدلكوا كلكوا معايا وتسيب نفسك ليه حبيبي لحد ما تتزلق ما تقولينه يا طنط يا طنط يا طنط ما تقولينه يا صلاح على البرتوب يمكن يكون حد مهم هيكون من يعني اعتماد ما احنا كلنا حواليه وهو يعرف حد غيرنا لا يعني يمكن نتعرف على حد في كام ساعه اللي سبناه فيه حاضر هرد يا ماما هرد بس لما ادخل الحمام الاول متزقوا الكرسي يا جاسم انت بدل ما شتتحك ايه ايه اشتتحك ايوه اه. وبعدين بقى هعمل ايه انا في المصيبه السودا دي سيبيه شويه يمكن مشغول في التواليت بيستحمى يعني احنا اللي فاضيين مثلا يعني ما احنا كمان مشغولين <تصفيق> شكلك لطيف قوي وانت زربونه ومش طايقه كده كل اللي بقوله انا مش ناقصه لكن بابا تاني الو الو ياسمين يا حبيبتي بقول لك ايه احجزك لشرب الشيخ بكره ولا بعده ما تخليها الجمعه يا بابا جمعه ايه يا بنتي الجمعه ده عيد ميلادك ياه ده انا كنت نسيت خالص اقولك لك انت حسن في بكره ليه بسرعه كده عشان تعملي معاينه للارض على الطبيعه وقولي اشتغلي في التعديلات بمزاج الارض مفيش بقى احسن من جو شرب الشيخ للابداع مش عارفه يا بابا عموماً كده كده اعمل, أعمل حسبك في التكت زيادة ليه شاء الله علشان يا انكل اه ه ه ه هي البنت فريدة عندك ايوة ده خليها تيجي بقى عشان تيسلي الضغط ليه هو في حاجة لا ده بس من ده الاحتياط اوكي يلا باي غريبة بابا اقول مره يفتكي رعب ميلادي يا فريدة ما انت خلاص يا بنتي بقيتي عنده فرخة بكشك وانا اللي عملت لك كله في نفسي يلا يا صلاح يلا إيه انت بتسوق كده ليه يلا إيه يلا انت مش مسنوق ده انت لو دماغ خرسانه كان زمانك فهمت هو العاده اننا ندخل الحمام ليه؟, ليه ليه عشان نعمل زي الناس هو انا هعمل زي الناس وانت معايا ليه يا بني ادم إحنا مش زي الناس إحنا بنخش الحمام علشان اممم ركز إيه إيه يا صلاح الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده يا أخي انت بتهزر بندخل الحمام عشان نتكلم ياسمين في التليفون انت فتحت الموبايل اه لا لا لا لا لا لا احنا علاقتنا مش لازم تستمر انت الصلاح اللي انا عرفته انت بقت انسان ضعيف ومهلهل ومخوخ ايه الكلام ده كل ده عشان فتحت الموبايل أما لو فتحت دماغك هتعمل إيه؟ لا, لا لا لا لا لا لا لا صلاح إحنا اتفقنا أن أنت هتدرط على نفسك ومش هترد عشان هي تكره أدهم وتحب صلاح ايوة طب ممكن أسمع صوتها دي يا واحدة؟ لا مش ممكن ألمة واحدة يا بنا دا I don't know بص أنا حقول لها مع السلامة لا لا لا انت تبعت لها مسج وتقول لها جو جو جو جيت اوت اف ماي هيد انا شكل كده حكسر ماي هيد ومين اللي بيخبط دراخل مين يا استان صلاح يا باش مهندس هاي زي افتح في حاجة مهمة الزفت ده مش عايز ايه يعني تفتكر ايه اللي ممكن يكون اهم من اللي صلاح بيعمله في الحمام انت ماتتصر كده ليه وانت بتكلمني انا الجملة دي ليه هو اه تفتكر ايه اللي ممكن يكون اهم من اللي صلاح بيعمله في الحمام يا زفت خلاص خلاص سيبك منه سيبك منه ما تعبروش مهم؟ المهندس حازم عايزك ضروري المهندس حازم بتاعنا اللي هو صاحب الفيلا ايوه خليه يدخل يا بنادم يدخل فين ده هيدخل علي الحمام خليه يدخل الصالون هيفضل واقف بره كده عشان كده انت سليمان الزفت ما بتعرفش تتصرف مع عمدن عمدن. اسمعوني بقى المهندس حازم على التليفون ما تقول كده من الصبح يا زفت فين التليفون اهو بيكلمك على الموبايل بتاعي كمان على الموبايل بتاعك هات كتك القرف صلاح الخير على دور جيب الشنطه بين يا صلاح الخير يا صلاح كده يا يا دوب خلصت موضوع الحفلة وجيت على طول ازيك يا استاذ حسين اهلا اهلا مدام شاهد انتوا اكيد جعانين يا فاطمة ايوة استهانم يلا يا حبيبتي جهزي السفرة حاضر فاطمة احملي زي ما قلتلك حاضر طبعا مهندس حازم مش هيجي على الغداء انسى يا أستاذ حسين ده لو جي على عشرة يبقى كويس آه يا صلاح صلاح صلاح واحدة ثانية واحدة وجاية هو يا بابا يولا أبني هلموت للجوع <تصفيق> <تصفيق> هو أبوك وصل أيوة طب تبقى تسلم لي عليه أبوك ده إنسان عظيم المهم أنا عايزك تشد على العمال اللي عندك دول شوية ليه خير هم عملوا حاجة لا لا لا بس أنا عايز أخلص من القصة اللي عندك دي كلها في يومين ايه يومين مين الزاي بس يعني الزاي إزاي بس ما أنت يمين تا موضوع صعب قوي ولا صعب ولا حاجة يا راجل ده أنا بعت لك شوية عمال وحوش ده ممكن يخلصوا عمانة في أسبوع المهم أنت كده تنشف معاهم أنا عايزك راجل حاضر حاضر بس إحنا هنحتاج نكسر شوية فوضة الأنسة ياسمين مش مشكلة ياسمين عندها شغل من بكرة في شرم الشيخ شرم الشيخ ياسمين هتسافر أيوه هتسافر يومين ورجع على طول تكون أنت في نفس الوقت خلصت التكسير ودهانات تايب بس ممكن نسأل ياسمين هي عايزة لون القوضة ايه بالظبط؟ لا لا لا اوعى ياسمين مش عارفة حاجة خالص اعمل نفس لون القوضة اللي هو ايه يعني وانا يعني ايش عرفتي على رأيك وانت ساكن في الفيلا اساسها مش مهم انا هتصرف المهم كل حاجة تخلص قبل يوم الجمعة يا صلاح مش معنى يعني يوم الجمعة لا يوم الجمعة عيد ميلاد ياسمين ايه عيد ميلاد ياسمين صلاح الخير بالعاية فود وفود en ik ga het, en ik ga het, en ik en ik